إن هذا القرآن يهدي للمتيه أقوى ويبشر المؤمنين من الذين القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وأقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل بشر صار. صار لكم تصر صفحة قراء قرضو بالقرآن الكريم وقراء أن تقدم لكم من ابنائكم تلوات قرآنية كريمة من كتاب الله عز وجل تلوات قرآنية قراء وأنتم موقفون بين يدي الله عز وجل وهم قرؤوها وأنتم خلفهم وتلوات عطرة بصوتهم وأنتم حبطوهم ولذلك أنشأنا هذه الصفحة لكي تخدم القرآن الكريم وتقدم حملة القرآن هؤلاء لكي نوصل إليكم ما كنتم تحبون أن تسمعوه منه، وهؤلاء القراء منهم فضيلة الشيخ عبد التواب عبد المغني، الشيخ عبد العظيم سليم أبو السعود، الشيخ أحمد زغلول، الشيخ جمال زغلول، الشيخ سيد المهدي، الشيخ سعيد السبع، والشيخ محمود حمد سليم، وحامل القرآن بقاري جرد راجين من المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا. وخلصا لوجهه وعظيم سلطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حامل القرآن